من منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتاب مدارج السالكين والذوق وما قبله هو من مقامات المحبة إذ أن الوجد الذي تكلمنا عنه والبرق والدهشة والهيمان وهذه المنازل التي تحدثنا عنها إنما هي كلها مندرجة تحت مقام عظيم من مقامات العبودية هو مقام المحبة، وذلك لأن العبودية غاية الحب مع غاية الذل. منزلة الذوق كلمة ذوق هي من مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر، وهذا تعريف ابن القيم. الذوق هو مباشرة الحواس. وهذا متفق عليه عند الناس إنه يقول لك ضوغ الأكل تذوق الشيء تقوم تشوفه تقول مر لابد من مباشرة الحاسة للملائم والمنافر الكويس والكعب تقول ده ريحته طيبة وده ريحت نتنة ده الكلام ده جيد كلام هذا سيء المنظر هذا جميل المنظر هذا قبيح الطعام هذا حلو وهذا مر هذا مباشرة الحاسة لكن الذي لا يدرك مباشرة الحواس الباطنة و و وإحساسها العميق بالملائم والمنافر أيضا طيب في القرآن وفي لغة العرب الذوق لا يتعلق بحاسة الفم فقط عند الناس الذوق يتعلق بحاسة شنو؟ الفم لكن الذوق يتعلق حتى كما قلت لك بالعين يتعلق بشنو بجميع الحواس ومن ذلك قوله تعالى عن الكافرين في جهنم وذوقوا عذاب الحريق ذوقوا ما هيكون بخشمهم سوف يكون بكل بكل جسدهم وحواسهم قال تعالى فليذوقوه حميما وغساق قال جل وعلا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أذاقها الله لباس الجوع طبعا دت تقول حتى لا تتخيل أنه متعلق بالطعام والشراب ربط ذلك باللباس للدلالة على اشتمالهم على الجوع والخوف صار الجوع والخوف عندهم ملامسا لهم ومباشرا ومهيمنا عليهم كهيمنة اللباس وإحاطته بصاحبه فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون طيب منزلة الزوق مبنية على قول النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي ذاق ذاق بمعنى هذا الذي سوف نعرفه بعد قليل عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حقيقة الإيمان والإحسان وحصوله للقلب ومباشره القلب لمقامات الإيمان عبر عنه بالذوق يعني كما أنك تدرك المحسوسات والماديات بالحواس فتعرف وتستمتع بالجيد والجميل والحلو منها فإن القلب كذلك يباشر الإيمان القلب فيستمتع القلب بهذه الحلاوة وبهذا الذوق الرفيع طيب احيانا يعبر عن هذا الذوق بالحلاوة ثلاث من كنا فيه وجد بهن شنو حلاوة الإيمان وليست حلاوة في اللسان إنما هي حلاوة في الجنان في القلب جوه جوه القلب في زول بشيله حتى الطحنية بيأكلها يقول حلوة يأكل اسكريم يقول حلو يأكل باسطة يقول حلوة كويس يخذ حنضل يقول شنو يقول مر كذلك القلب مع الإيمان ولذلك يذهب ابن القيم بعيدا فيقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك معاني الإيمان وحق يدرك معاني الإيمان وحقائق اليقيني كما يدرك أحدكم لذة الطعام والشراب ويتذوقه أين هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام يواصل معناه شنو حتى الليل يكون صائم حتى ثاني يوم هذا اسم صوم شنو صوم الوصال نهى قال إني لست كهيئتكم إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين قال إني أبات عند ربي يطعمني وشنو؟ ويسقين ويسقين شوف كان قيم قال لقد غلوظة حجاب من ظن أن, أن الله يطعم ويسقيه بطعام حسي يعني يا إخوانا مش معناه أنه بتنزل الصينية من السماء والله على كل شيء قدير أنزلها الله للحواريين ولعيسى عليه السلام ونبي صلى الله أجل ما بتجي الصينية من السماء ياكل فيها بالليل ويصبح صايم هل كده هي ما قال إني لست كهيئتكم إني أبات عند ربي يطعمني وشنو؟ ويسقيه أصلا لو كان هذا طعام من السماء حسي يؤكل بالفم ما الفرق بينه وبين أصحابه إن نستك هيئتكم لكنه غذاء من الروح ونوع من التامل والتفكر يجعله يستغني عن لذة الطعام والشراب وعن القوت حتى يكون في مصاف من يستغني عن الطعام والشراب استغنى عن الطعام والشراب هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان سأله رقل أبا سفيان قال هل يرتد أحد من من تبع هذا الرجل سخطة لدينه قال لفزول أسلم وتعني الرجع بقى تعني أبو سفيان كان صادقا قال أبو سفيان والله لولا أن خشيت أن يظهر كذبي كنت أن أكذب لكن أبا يكذب أبو سفيان أبا يكذب قال لا يرتد منهم أحدا سخطة لدينه فماذا قال هرقل قال وكذلك الايمان اذا خالطت حلاوته بشاشه القلوب هرقل لذا نجيط ولا ما نجر نجيط ولا ما هرقل قال وكذلك الايمان اذا خالطت سنوء حلاوته بشاشه القلوب هذا الذوق فتاره يعبر عنه بالحلاوه وتاره بالذوق وتاره بالطعام والشراب ولكن خلاصه المساله كما قال ابن القيم اراد هرقل ان يستدل بهذا الكلام على أنها دعوة ورسالة وليست بملك ورئاسة إنها دعوة وشنو؟ ورسالة وليست بملك وشنو؟ ورئاسة الآد للأسف الشديد ما يحصل في بلاد المسلمين وواقع بلادهم يدل على أن الذي يدور إنما هو صراع على الملك والرئاسة اسمح لي أن أقول حتى الجماعات الإسلامية التي اختلفت ووقع بينها الصراع إذا نظرت لن تجد هنالك صراع لا في آية ولا في حديث ولا في أصول ولا في منهج ولا في فكر إنما هو في في الرئاسة للأسف الشديد وهي الجماعات التي تريد أن تصلح وما استطاعت أن تصمد أمام شعاراتها فكيف تستطيع أن تحدث تغييرا أو أن تحمل دعوة لغيرها للأسف الشديد والله المستعان وعليه التكلان طيب أقول يقول ابن القيم خلاصة المسألة ذوق حلاوة الإيمان والإحسان أمر يجده القلب ويشعر به الفؤاد وتكون نسبته إلى نسبة ذوق حلاوة الطعم إلى الفم أقرب يعني سموه ذوق ليه هو أصطر ذوق ليس باللسان ولا بالحواس إنما بشنوه بالباطن والقلب لكن ليقرب الفهم كل الناس يعرفون قيمة الذوق للأشياء فبالتالي الذوق إذا كان باللسان تدرك الأشياء الجميلة فإن القلب يتذوق حلاوة الإيمان ومقامات الإحسان قال صاحب المنازل الحروي رحمه الله يقول باب الذوق قال تعالى هذا ذكر وإن للطاغين نشرم أب هذا ذكر يا سلام ابن القيم قال والاستدلال من الهروي بهذه الايه في منزله الذوق لا يسعفه الاستدلال ماله لا يسعفه بعيد لكن ماذا أراد الذوق مقدمه الشراب انت السكه ما دكت تشرب اه طيب ولو عارف طعمه جابوا ليك عصير بتاع برتقال قال لك ده برتقال بتاع شنو بتقول نذوقه ولا بتفتح طواله بتفتح طواله لكن قول بسم الله بس كويس ولو شيء ما عارفه جابوا نوع من الفؤاكه كده انت زل بتشوفه كنت تقلب تقول ده ده شو ده ده شنو تشم شويه وذوق وذوقه كان نفع معاك بتاكله كان ما انا بتخليه الذوق مقدمة الشراب التذكر مقدمة المعرفة التذكر شنو؟ مقدمة المعرفة ومن التذكر عبر المعرفة يدخل المؤمن إلى مقامات الإيمان والإحسان فإذا دخل مقامات الإيمان والإحسان وتذكر أخوانا شوفوا التذكر يوجب التبصر بقاعدة في السلوك والتربية يقول ابن القيم التذكر يوجب شنو؟ كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون من أين جاء التبصر جاء التبصر من طول التذكر فابن القيم يقول الذوق مقدمة الشراب والتذكر مقدمة التبصر والتبصر مقدمة, مقدمة للدخول في حقائق الإيمان ومن تأمل الحقائق وعرف وشهد الإيمان بالمعات تذكر صاحبه وصار بعد ذلك متذوقا لحقائق الإيمان يعني لن تتذوق حقائق الإيمان إلا بالتبصر ولن تتبصر إلا بتذكر إذن لماذا بدأ الهروي منزلة الذوق بقوله جل وعلا هذا ذكر وما الذي هو ذكر تحدث عن مجموعة من أمور الآخرة منها قوله إن للمتقين لحسن مآب يلنات عدن مفتحه لهم الأبواب وهذا شنو؟ ذكر يعني من تذكر أمر الآخرة تبصر ومن تبصر ذاق حقائق الإيمان واليقين طيب قاري الهروي بالمناسبة منزلة الزوق من أعلى المنازل التي فيها قواعد سلوكية رفيعة جدا الآن هذه قاعدة قلنا شنو؟ التذكر يفضي إلى, الى التبصر تذكروا فاذا هم مبصرون هذا كلام ربنا اثنين قال الهروي والذوق ابقى من الوجد واجلى من البرق هذا كلام من كلام الهروي الذوق ابقى من الوجد فقلنا ان الهروي يرى الذوق ابقى من الوجد واجلى من البرق الوجد منزله وشنو والبرق شنو منزله تابعته ولا ما تابعته معنا طيب قال الذوق اثبت في القلب وارسخ ذلك لان اثر الذوق يبقى في القلب الوجد عند الهروي عارف تجد الشيء يعني يقول لك عند وجد وجد الوجد ده حالة تعتريك من علو الإيمان ونشوة لكنها لا تستمر هذا هو شنو؟ الوجد أما الذوق فأرصخ وأقوى عند الهروي الوجد والقلق كلا معنو ولا بذكر القلق والهيمان كل هذه أمور عارضة أما قوله اجلى من البرق لأن البرق خاطف يا أخواننا البرق ده بولع وبجيف ولا بيلتهي هو سلم برقي ليه بيظهر كده وبينتهي في برقي بيعمل نور ويكون واقف ثلاث ساعات ده برقي ده ولا كشافة ده برقي ده هو سلم برقي ليه لأنه بارق لأنه خاطف ولذلك يقول الذوق أجلى من البرقي وأبقى من الوجد أظن أنه واضح مش كده لكن ابن القيم يخالف الهربي ولله دره ما سلم له لم يسلم له قال شنو والله قال كلام متين ركزوا معاي يا ابن القيم أن الوجد أبقى من الذوق يرى أن شنو البرق شنو أن ال الوجد أبقى ليه طيب قال اسمع كلامك كويس لأنه ده نوع مناقشة الهروي مستند أن الشخص قد يجد الشيء ولا يذوق طعمه ممكن ولا ممكن قد تجد لكن شنو ما تتذوق كثير من الناس عندهم قران لكن ما عندهم تذوق للقران ممكن يقرا ويسمع لكن ما بيتذوق ممكن يكون شايلو كثير من الاشياء يكون عندك ذريه وجدتها صح لكن ما استمتعت بها يطلعوا صعبين وبدلا من ان يسعدوك تشقى بهم ممكن انا ممكن واحد الزواج امنه وبيقول لهم عايش في مشاكل وجده لكن شنو ما استمتع بها ده حجه من حجه الهروي باضافات مني ده كلام الهروي ما الهروي ده يثبت ان الوجد شنو ان الوجد ابقى من شنو من الذوق بدليل ان الشخص قد يجد ولا ولا يتذوق قد يجد ولا يتذوق ال عنده اولاد وما متذوق وما متذوق وما مستمتع دوم ما بقى عقل لو كان عقل كان يعرف حاجه في ناس وجدوا القروش لكن هل بتجد هل بتظن أن كل زل عنده مال سعيد وجد ولم يتذوق هذه حجة من حجة الهروي القائل بأن الذوق أعلى من شنو أعلى وأبقى من الوجد الوجد أقل عند الهروي والذوق شنو أعلى حيث أنه زل ما كل زل وجد تذوق ممكن تجد ولا تتذوق مثال ثاني زول عندهم لاريه وجابوا له اكل خشم مرمر الاكل فيه ودخلوا فيه خشم ده هل تذوق ما تذوق ليه لانه عندهم لاريه معناها التذوق اعلى لا يكون التذوق الا لصحيح سليم معافى مستبصر مستمتع بالنعمه جميل دي حجه من حجة حجه ابن القيم الوجد اعلى من الذوق وأثبت كيف طيب طبعا انت في الخير ابن القيم تاني ما عنده كلام هندى كلام مقنع يرى ان الذوق اضعف وان الوجد ابقى والهروي يرى العكس طيب حجة ابن القيم قال الوجد اثبت ليس شوف ابن القيم ليس وجد من وجد وجدا لا قال لكنه وجد وجودا وجود الشيء ابقى فكلمة الوجد يجد شنو؟ وجودا ولذلك عبر عن هذا لمن فاز برضا الله قال سبحانه وتعالى جل وعلا شوفوا السداد بن القيم والله السداد بن عجيب قال في آية الذين يفعلون الأعمال ولا يؤجرون عليها مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم وشنو ووجد الله عنده هذا الوجود ليس بعارض إنما هو وجود مثبت ووجد الله عنده ولذلك لما أراد الله أن يمتن على نبيه في مقام من المقامات في الدنيا قال له ألم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فاغنى طيب وكذلك قال عن عبده أيوب إنا وجدناه ومن مشتقات وجد يجد ليس وجدا لو كان وجدا لكان عارضا لأن الوجد مجرد إحساس وجد يجد وجودا ووجدانا وجد ابن القيم يرى أن الوجد بمعنى وجد يجد وجودا وجدانا هو اثبت وهو ارسخ طيب قال شنو قال قال صلى الله عليه وسلم وجد بهن حلاوة الإيمان فالوجد هنا ليس بمعنى الاحساس ولكنه بمعنى الإدراك وليس مجرد الإدراك إنما الإدراك العميق للشيء وبهذا الوجد أبقى من شنو من من الذوق طيب قال ابن القيم وجود حقائق الإيمان في القلب وإيجاد القلب لذة الإيمان هذه مسألة زائدة راسخة والذوق لها أزيد المهم هذا كلام طويل ونقاش طويل هذه خلاصته يقول الهروي وهو على ثلاث درجات الشنو الذوق على ثلاث درجات الدرجة الأولى ذوق تصديق طعم العدة فلا يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولا تعوقه أمنياء كلام جميل جميل خالص هذه طبعا لما تكون مكفى همه تشوفوا زي الرطان رطانة كذلك زي الرطان رطانة وبشوفوا زي الدراب دراب مش طيب الكلام ده بسيط جداً الدرجه الاولى ان يذوق العبد المصدق قال ذوق التصديق طعم العده العده الوعد لانه معلول الاول مش كده وعد معلول الاول كويس يحذف اوله فيكون يستعاد عنها بتاء مربوطه في الاخر صح فعل لما تحذف الاول تقول شنو علا علا علته يعني لما تقول وعد يبقى المصدر بتاع شنو وعد يعد عدة عدة صح وثاني شنو من المعلوم وجد وجد يجد جدة فهنا يقول ذوق التصديق طعم الوعد سنتفهم طيب معناشنو شنو العبد المصدق اذا ذاق طعم الوعد من الله ربنا ما وعد اخواننا وعد صح قال اللي بيعمل كده بيدخل الجنه والجنه فيها كده وكده وكده وكده وكده ده وعد من الله والله لا يخلف الميعاد ربنا اذا وعد اوفى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان شنو وعده ما يعني مأتية يعني اتيه حاصله طيب إذا صدق العبد حتى ذاق بقلبه طعم وعد الله ما الذي يحصل ثبت على حكم الوعد واستقام على أمر الرب ثبت على شنو على حكم شنو الوعد يخوان زول عارف أنه كان صلى بيعمل كده وكان الصدق بيعمل كده وكان حج الله بيعمل كده وكان عمل الله بيعمل كده وهو مصدق هيعمل شنو بيرتاب ولا بكون مستقيم وثابت طيب ما معنى قال فلا يعقله ظن باختصار من أدرك مصدقا طعم وعد الله وما أعد للمؤمنين من الجنات والنعيم المقيم والسعادة الأبدية لا يعقله ظن يعقله أن يحبسه يعقله مع نجنو يحبسه والذي يحبس البعير يسمى شنو؟ عقال البعير والذي يحبس الانسان من القبائح يسمى عقل فلان عاقل، تسمع اقول ليه؟ العقل سمعه اقول ليه؟ لانه بيعجلك ويمنعك ويحبسك من الوقوع في القبائح والديه التي تدفع تسمى شنو؟ عاقله الديه يسموها شنو؟ عاقله لأنها تعقل من أعطوا هذه الديه من الاعتداء على الجاني أو أهله فإنها ترضيهم أسكن سموه شنو؟ سموه عقل وتقول عقلت الكلام شنو؟ عقلت الكلام وعقلته يعني شنو؟ ما فهمته بس حبسته في صدري وفهمته وأدركته وحزته وأحط به هذا معنى يعقله فقوله لا يعقله ظن لا يمنعه ظن من يا أسمع ده من قواعد والله اخوانا القيم ده في ده أبدع إبداع شديد قال اسمع هذا الكلام يقول لا يحبسه ظن يعني لا اليه شك أهم شيء انك كنت تؤمن إيمان قاطع وتاني الإيمان ده ما يدخله شك ولا ريب وهذه الميزة وجدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه عجيب أبو بكر من يوم الزعزع في الدين ده أصم الزعزع سب سبت رسخ رسوخ الجبال الإسراء المعراجة الناس قالوا نظموا قال إن قال فقط صدق ولا تكلموا ذات رسول الله انا قال قال قال قال قال له كان قال صبت ولا سمع منه في كلام قدرده والله نحن الواحد فينا يزعزع زعزع كان سمع له كلام بتاع نصره ساكت في الدين انه كده والكتاب بتاعكم ده كده يزحزع وزعزع ويتضايقوا والله العظيم بسخروا سوق الجبال جاء قالوا رسول الله مات ناس قالوا مات ناس قالوا مات ناس قاعدين وناس قالوا ما مات وقف قال خطبه رجع الناس يعقلها يا اخو بكر ده والله ما بيتحين ياخذ الصديق الأكبر كما قال ابن القيم يجي المرتد يرتدوا قال نكاتلهم الصحابة قالوا من كاتلون نكاتل ناس سيدوا اله إلينا الله محمد صلى الله قال لهم منعوني عقال بعيل ياخذ راسخ رسوخ ياخذ راسخ رسوخ في الدين ده وثاب ثبات في الدين ده أصم الزحزح لذلك كان الحسن البصري يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وقالوا الصحابة والله ما فاقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في نفسه هذا إيمان ويقين ما في زحسحة نحن يخفي اليوم نتقلب عشرين مرة كل بكل مرة على رأي ونغير رأينا كان جاتك مصيبة ساكت أزولي غير رايه كان الكفار بيقوا من المسلمين في جانب ما غيروا رأيه والله العظيم يقين وثبات قليل عند الناس عشان كده ربنا لما نتكلم عن هذا الإيمان الذي يتذوق ابن القيم جاب الاستدلال بالآية هنا لكن ده هيجينا بعد بعد شوية شو كان ده كيف القاعدة قال شنو الكلام معناه من ذاق طعم تصديق وعد الله عز وجل وأيقنا بما عند الله من السواب والاجر الجزيل لا يمنعه شيء من الاجتهاد والبقاء على الاستقامة والسعي والاجتهاد في مرضات الله تعالى لانه ذاق طعم التصديق بالوعد والال من فوائد ذوق طعم التصديق بالوعد واليقين بما والال الله في والال وهذا يحتاج إلى يقين لأن الآخرة غيبية عنا الناس والال بالدنيا ليه؟, ليه؟ لأن حاجة قدامه لكن الجنة دي الناس ما لهم زعزائين حتى مؤمنين بل لكن ما دار يعملوا هل الجنة ليه وين هي الجنة يقول لك نحن ما رسع في الناوين الله قال لو بيقل قدام عينهم كان بيؤمنوا وسوف أضرب لكم مثلا في, في المدارج ما فيه أخواننا أنا براي عندي مدارج حقتي في المدارج ما في لكن اسمع الكلام ده أقول لك الآتي في سمكة آآ داري استاغضوها وقاموا استاغضوها بعد ما مرقت السمكة دي بره فلتت جنب البحر او من السنارة رجع تاني البحر في سمكة تانية لقى الطعم معلق في السنارة بتحت السمكة ما تحت الموية ما شايف البي فوق لما جاءت تاكل اخوتها قالت لا اسمعي هوي ده بوديكي في ستين ده هي الشدة انا شفتها بعيني انا شفت شنو اه بعيني الشدة خطر السمكة كلمت اخوتها قالت لها ده طعم خاتنه ليك عشان يقبضوكي وكمان اوليت حاجه ببرة في عمارات ومطاعم وفلل وميادين وحواض سباحه وعالم وبعدين بيشيلوكي يقتلوكي برا وبعدين بيودوك الموردة بإضافة مني أنا ونظفوك ونجذوك عندنا مطوة وعندنا مصاج زياد سخن قالت لا أنت مجنونة الصماء ممكن يكون في كلام زي ذاته ما صدقت السمكة تحد لأنها قاعدة تحد ما دير تطلع لفوق فوق قالت ما في عمارات وده كلام فارغ ذاته نحن ربنا جابلنا في الكتاب الشيء في الجنه نحن الان ما زي السمكة تحت المويه ما مصدقين ذاته الناس تقول له في جنه وانهار والانهار تجري بغير حدود اللبن انهار العسل انهار يا زول الشيء ده وين ما درسوا يقعدوا نحن تحت شنو تحت المويه لكن في رسل مشوا شافوا جو رسل مشوا شافوا جو الونا هذا مثال للملحد الذي لا يريد ان يؤمن الا براي العين وهذا باطل هل ترى أن السمكة الموجودة في باطن الماء كونها لم ترى بعينها العمارات فوق الأرض هل هذا يعني أنها لا تجد عمارات السنين ما شافت شو قالنا ما في يا خبايا نراكم في المدارك دي شنو التصور بتاع إنو إنت ما شفت ما أنا ما في فيه بعدين السمكة قالت لا شنو قالت لا كل من نعم قالت لا أول حاجة في مركب بشيروك يخطوك في المركب باعدل بمشروع جيف في حمارات فينا قد تا ممكن يا اخي حماراتين هي ما بتؤمن الا بششنه الشايفه تحت البحر ده لكن دول مويه بعد في عالم اخر برا في الارض في عالم اخر وكذلك في الاخره عالم اخر ليس بالضروري ان تره ولذلك لا تكن كهذه السمكه المخبوله الناقصه تقول حاجه ما شفتها بعيني ما بصدقها طيب فإذا ابن القيم يرى أن المؤمن يقول لله كل يوم في سيد الاستغفار وأنا على عهدك وشنو ووعدك الله يا أخي وما استطعته يعني أنت لا بد تكون ثابت بقلبك على الوعد وثباتك على الوعد يثمر نتيجة الاستقامة فأنت في استقامة دائمة ولا تمل الطاعات ولا تفتر من العزائم والإرادات لماذا؟ لأنك مؤمن مصدق للوعد ليس مجرد تصديق إنما ذقت طعم الوعد أدركت الوعد حتى ذوقت شنو؟ حتى ذوقت طعمه قال ابن القيم لو كان الإيمان مجازا ولم يكن الإيمان حقيقة لم يثبت القلب على حكم الوعد ثبوت القلب على حكم الوعد وطعمه إنما بسبب مباشره الإيمان الحقيقي للقلب ولذلك شخص يا اخوان رسل وصحابه شوفوا ونحن واحد ما في مقارنه ديك الفرق بيننا بينه شنو قال ما فاقكم ابو بكر بكثير صلاه ولا صيام ولكن بشيء شنو وقر في قلبه وقر في قلبه شنو مؤمن مصدق ايمانه قاطع ما فيه شك شوفنا قيم قال شنو قال لا يفيد العبد إلا اليقين بالمعاد أشكد إخوانا أنا كنت بس نفسي كتير أقول إخوانا لماذا نجد في كتاب الله تعالى ولا سيما في المفصل القيامة وذكرها كثيرا والله الله أعلم لن تجد صفحة من المصحف ليس فيها ذكر الآخرة والقيامة قل أن تجد صفحة ما فيها أجنو ما فيها قيامة وآخرة وجنه ونار ليه؟ لأن هذا هو الأساس القاعده يقول شنو يقول ثوب العارية الله يا أخي ثوب العارية لا يجمل صاحبه ولا يجمل ثوب العارية لا يجمل لابسه كذا عنه شنو قال لو استلفت من زول هدوم ما بتجملك تقول لي زول يا أخي أسمع أسمع الكلام ده دي قاعدة عندي لو قلت لي زول يا خد نجل لابيتك دي أم شبال عقب ما بتجملك لأن ماله ما حقتك أنا حس عندي يقين شفت أي حاجة لابسة الناس يقول لي يا أخي في اجتماع في مثلا مع مسؤول كبير أنا بمشي به هدومي لي. ولا بغيرة يا زول الناس يتجملوا أقول لي يا خصم أنا ما عندي لو عندي ملبس لكن ما عندي عاد, عاد أجيبه من وين بعدين عندي قاعدة أنت زود دايرني أنا ولا داير هدومي لو داير هدومي برسل له ولو دايرني أنا جيتك يا أخي دايري شنو جيتك بها رغبتي بها لحمودا تقول لي تقول لي هدومك ما لكم الهدومين هذا أربعة شنو طيب ما جايها لأكيد بغير عارية العارية العارية المس... السلف اسمها شنو عارية ابن القيم يقول شنو ثوب العارية لا يجمل لابسه وكذلك في السلوك والاستقامة لو أنك حاولت أن تستلف أخلاقا وسلوكا تاخذه لتظهر به امام الناس فانه لا يجملك وسرعان ما يظهر نفاقك وتظهر على حقيقتك يا سلام يا سلام كلام راقي ومتين يقول ابن القيم هنا اسمع هذا الكلام ثوب الرياء يشف عما تحته فاذا اشتملت به فانك عاري يا سلام ثوب الرياء يشف عما شنو تحته فإن استملت به فإنك به فإنك عاري يعني مهما بقيت مراعي يوم من الأيام حتظهر على حقيقتك لأن السلوك والاستقامة التي تفعلها ليست جزءا منك وليست من حقيقتك إنما هي مستلفة وعارية لذلك قال ابن القيم وذ الآية داري جيب عليكم لذلك قال ابن القيم رحمه الله اسمع هذا الكلام الرفيع الراقي لذلك قال ابن القيم رحمه الله كشف الله الأعراب قالت العراب آمنا هذا ثوب عاري ما حقيقة قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم شوف ربنا ورى بعد ذاك المؤمنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لإيمان قاطع ويقين ثابت وراسخ نقف في منزلة الذوق عند قول الهروي أن ذوق طعم الوعد لا يعقله ظن أي لا يكون صاحبه مرتابا ولا يوجد ظن مجرد ظن يمنعه ويعقله من أن يستمر في العبادة بعد أن أدرك طعم شنو طعم شنو طعم ذوق الوعد يعني من أيقن بالجنة وبوعد الله وسعة مغفرته ورحمته واضح الماضح هذا لا يمنعه ولا يحجبه ولا يعقله شيء من أن يستمر على العبادة والاستقامة فهو في استقامة دائمة لأنه آمن واستيقن وأدرك وذاق طعم التصديق ب بالوعد واضح المواضح إذن نواصل الدرس القادم من شاء الله من كتاب مدارج السالكين ونكتفي عند هذا القدر نسال الله يوفقنا لما يحب ويرضى ويأخذ بنواصينا الى البر والتقوى إن ولذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم